أَظْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّدَ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ فعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم ما عن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة وَنُدْخِلُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ بَالِغُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا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 ف بِلهِ وَْ ليَوْمِن آخ ذَكَ قَ